ذهبت من بلدي إلى طلب العلم ولكن والدي ليس موافقين ما اعمل وما هي التوبه لطلب ذهبت من بلد الى طلب العلم من بلدي إلى طلب العلم ولكن والدي غير موافقين وهم طلبوا مني عدم عدم الذهاب وأنا ذهبت لافادتي طلب ابو ماجب اذا كان في بلده ما عنده طلبات ما عنده علماء يطلب العلم عليهم فان طلب العلم واجب هذا يسافر في طلب العلم الشرعي ولو لم يرضوا الوالدات بغض الحاجه ليس بغض ويتعلم ما لا سع وجهل ومن دين ثم يرجع الى والديه ويسبحهما بالكلام الطيب والاسلوب الحسن او يتوجه يتوجه يتوجه جميعا الى بلد العلم يستطاع ذلك لأن هذا هو اللازم طلب العلم واجب نعم